يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاءلهم مشوا فيه كلما أضاءلهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 فأتوا بِسُورَةٍ من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب به متشابها وأتوب به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن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 قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم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 وَكُلَا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِقَادِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُوا أَنفُسَكُمْ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 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم الْمَنَّ والسلوى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 فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ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 نبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمنوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجروا عند ربهم فلهم أجروا عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقرة شابه علينا وإننا إن شاء الله لمهتدون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 وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عليكم ليحاججكم به عند ربكم أفلا تعقلون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 وبالوالدين إحسانو وذِلَّ قرباً واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنو وأقِموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم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 وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإي أتكم أسرات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم قل فلما قتلون آمِّيَاء اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ تَخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَن تُمْ ظَالِمُونَ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 ومن الذين أشركوا وَمِنَ الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمروا والله بصير بما يعملون قل من كان عدو لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً مصدقاً لما بين يديه وهدوء وبشرى للمؤمنين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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هروت وما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 قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى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 وَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أُضْرِهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ ثُمَّ أُضْرِهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسмаيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريةنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 قالوا نعبد إلىه ك وإلىه آباءك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلىهم واحدة إلىهم واحدون ونحن له مسلمون تلك أمم قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم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 وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط, والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفلق بين أحد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 صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله؟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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره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 كما أرسلنا فيكم رسولا مِنْكُمْ منكم يثلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني أذكركم وشكروني ولا تكفرون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 فَمَن يَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبِنَ الْسَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الْزَكَاةَ وَالْمُفْرُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضرائ وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلة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 وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ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 فالآن باشروهن وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجو ثم أتم الصيام إلى الليل.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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهلاً فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسوب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 فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله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 وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات فَمَن فَمَنْتَعَجَلَ فِي يَوْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْتَأَخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُ اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّكُمْ إلَيْهِ تُعْشَرُونَ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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإث فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد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 فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أُوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خَلوا من قبلكم مَسَّتْهُمُ البَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح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 والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فَاءُوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروا ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن ان كن يؤمنن بالله واليوم الآخر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 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أن يخاف ألا يقي ما حدود الله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 وإذا قلقتوا من النساء أفبلغ أجلهن فلا تعذلنهن أيكنحنا أزواجهن فلا تعذلنهن أيكنحنا أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف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 ما الرضاع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار روالدة بولدها ولا مولود الله بولده وعلى الوالث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُم فَنَجْنَحُ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وَقَضَيْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى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 فإن خفتم فرجالا أو رقبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 قالوا وما لنا أَلَّا نقاتل في سبيل الله وقد أُخْرِجِنَا من ديارنا وابنائنا فلما كُتِبَ عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين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 قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله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 ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَ لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبعت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أبتدت سبع سنابل كمثل حبة أبتدت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقو منا ولا أذ لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتمعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى والأذى كالذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله لرأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فَأَصَابَهُ وابل فتركه صلدا فَتَرَكَهُ لا يقدرون على شيء مما كسبو والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربيوت أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل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 امموا الخبيث منه تنفقون ولست بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة من وفضل والله هو سي العليب يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا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 اِنْتُ بِالدَّصَدَقَاتِ فَنِعْمَ مَا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس إلحافا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 سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الذبى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَرِ فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربى ويربي الصدقات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 وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أموالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَإِن كَانَ ذُعُسَرَةٌ فَنَظْرَةٌ إلَى مِثَّرٍ وَأَنتَ صَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُلُّ تُمْ تَعْلَمُونَ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 فرجل ومرأتان من من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا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 وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيد لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا